叶えている。 Thank you. إ ن الانتقال الى العبد في د ي ل جديد يذكر المسلمين جميعا بحدث من أ ع ظ م الاحداث في ح ي ا ة أ م ة المسلمه يلتفت ب م ر د ة سيد المرسلين و إ ط ا م ة ا ل د و ل ة ا ل م س ل م ة و إ ف س ا د قواعدها والغزوات والفتوحات ا ل ا س ل ا م ي ة والنصر على الاعداء الا وهو ح د ة ا ل ه ج ر ة ا ل ن ب و ي ة 私はそれを言うことにしました。 الذين كفروا ليثبتوك どちら يده ب وجعل كلمه الذين كفروا السبل وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم لقد برزت في هجرته صلى الله عليه وسلم ثقه الام من ربه وتصديقه بوعده ونصره يسجله اد ابي بكر لما خاف من ا ل م ش ر ك ي 私はこのように言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこ وما يقومون بهذه ف الاشياء لا م تشعرون ب ا ل ا ت م ش ي ا ا لا ل ل ش ع ر و ن بالاشياء لا ك ر تشعرون بالاشياء ت لا تشعرون ب ا ل ل ا ل ي م ي ز ا ل لا ه ل ت ش ع ر م ن ب ا ل ا ش ي ا ن ولكن ا مصرح هذه الثقه بالله واليقين واليقين واليقين ولكنها من وذلك اليقين لم يحفه من الاخذ بالاسباب المباحه وبذل جهد بشيء المستطاع فقد خرج كفيه وسارع مع صاحبه باتجاه الجنوب تظليلا للمشركين ثم اختفى في الغار ثلاثه ايام في محتى هذا الطريق واستفجر دليل المشرك الماهر ب أ ن ا ل ل ا ط م ج و ل ة والحق إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة و أ ن الحصر والتمكين لا يكون للعصبه المؤمنه إ ل ا بعد ليل ح ا ل ك من ا ل ش د ة والقهر والتسلط من أ ع د ا د ه م حتى تسقى ا ل د ع و ة ويتبع عنها الخبث ويتميز المؤمنون الصادقون من المنافقين المخادعين بارك الله لي ولكم في القران العظيم وكل ب ت ع ه ولا خير م ع ش ر ا ل م ؤ م ي ن ف ا ت ح ة شهور العام شهر الله الحق إ ن ه من أ ع ظ م شهور الله جل وعلا مكانته ع ظ ي م ة وحرمته ق د ي م ة وهو راس العام ومن أ ش ه ر الله الحرم فيه نصر الله موسى وقومه على فرعون و ط و م ه وقد روى الامام مسلم في صحيحه عن ابي ه ي ر ه رضي ا ل ل ه أ ف ض ل ل ا ص ي الصحيفين م بعد ربضان شهر ا ل ض ر و عن ابن عباس رضي الله عنهما ط ا ل ق د م النبي صلى الله عليه وسلم ا ل م د ي ن ة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم ا هذا ا ل ي و ما ل ذ ي تصمون قالوا هذا يوم عظيم انجى الله فيه في موسى و ط و م ه واغلق ف ي ع و ن و ط و م ه ف ص ا ر ه م موسى ش غ ل ا فنحن نصيبون 私の言葉を言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言う وطلبا لثواب الله وان يصوموا يوما قبله أ و يوما بعده مخالفه لليهود وعملا بما استقرت عليه سنه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا 神田さん التي لا اللهم ت اشف ل مرضانا و م ا ل ل ه م ي ن اللهم احفظهم بحفظك وتولهم برعايتك اللهم من اراد بهم سوءا اللهم اشف مرضانا ومرضانا ومرضانا ومرضانا ومرضانا ومرضانا ومرضانا ومرضانا ومرضانا ومرضانا ومرضانا و م ر ف ا ن ا 私がいるようになりたいと思っていただければな。